جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرغكم فيه ليس كمك شاء لكم من الدين ما وص به روحا والذي أوحى јагу <tik> وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم What <laughs>